إذ قال له ربه اسلم وقت خداوي قلت يه، قلت بشكنا من بومن، قال ابراهيم قلت، اسلمت لرب العالمين، مخشكان، وخدان همي عالمه، او مخلوق شاكرين، او مخلوق شاكرين، او مخلوق شاكرين، او بس عبارتی